حيث آيات خمس ديبوني قدسة سنوه بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترين الملين من بني إسرائيل من بعد موسى؟ شائد قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَلَا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن غياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأمياء بغير حق ولقول ذلك وذاب الحقيق بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل له الكفو وإيكم أقيموا الصلاة والسلام فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ الله اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ وَالْمَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن تَّقَى فتيلا بسم الله الرحمن الرحيم واتنوا عليه النباد من آدم للحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين بسم الله الرحمن الرحيم قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخلكم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستمي الأعمى والبصير أم هل تستمي الظلمات والنور ام جانون الله شركاء خلقوك خلقي فتشابه الخلق والهم قل الله خالق كل شيء